وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا, ربنا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِي الْقَرْيَةِ الرَّالِمِ أَهْلُوَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ لدن لدن نَصِيرًا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 وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى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 وئئ تصبم سيئتني يقولوا هذي من عندك قل كلهم من عند الله فما لها أولاء القوم لا يكادون أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا